بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس وتولى أنجاه الأعمى أنجاه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وَمَا يُدْرِكْ لَعَلَّهُ يَتَّقَى أو, أَوْ يُذَكِّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى فأنت له تصدى وما عليك, ألا وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهها فأنت عنه تلهها كلا إنها تذكره كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحفك كلمه في صحفك كلمه مرفوعه مطهره مرفوعه مطهره بايدي سفره بايدي سفره ارا قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ أُنْطُفَةٍ خلقه, خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ فقدره ثم, السبيل ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم, أماته ثم إذا شاء أنشره كلا لم ما يقض ما أمره كلا لم ما يقض ما أمره فاليَنظر الإنسان إلى طعامه ان نصبنا الماء اصب ان نصبنا الماء اصب ثم شققنا الارض شقا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها وعنب وقبة، وعنب وقبة، وزيتون ونخلة، وزيتون ونخلة، وحدائق غلبة، وفاكهة وأب. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة فإذا يوم يفرو المرء من أخي، يوم يفرو المرء من أخي، وأمه وأبي، وأمه وأبي، وصاحبته وبني، وصاحبته وبني، لكل أمر إِنْ مِنْهُمْ يوم اذن شأن يغني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مسترشرة، ووجوه يزيد عليها غضرة، ووجوه يزيد عليها غضرة، ترهقها قت ره، ترهقها قت ره، أولئك هم.